ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ النَّبِيُّ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاءَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْلِيحُمْ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا من ما آتيتمهن شيئا إلا أي خاف أن لا يقي ما حدود الله فإن خفتم أن لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به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 فإن طلقها فلا جناح عليهما إن يتراجعا وإن مما إن ظننا إن, أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون